صلى الله على طه خير الخلق وأعلى، أصلى الله على خير الخلق وأعلى، يا سيدي يا حبيبي يا شافع المذنبين، يا بغياتي يا طبيبي يا ملجأ السائلين. Sallallahu ala Taha, Khair lakalq wa'ala Sallallahu ala Taha, Khair lakalq wa'ala Ya búghiati, ya tóbibi, Ya meljá'a sائilin Naziltu, arjú násoibi, Ará'ká haqqa, ya Sallallahu ala taahirin, halqin wa Sallallahu Sallahu ala taahirin, halqin في aala. Fi yqutati wa manam ykono bi kafsti صلى الله على طالب خير الخلق وأعلى يا صلى الله على طالب خير الخلق وأعلى إن لم أزر الحبيب فليس لي عيش يطيب والدمع من عيني صابيب إن لم أزر شوقي إلى ذاك والموت من وجد يطيب فجعل لي قاك يا